السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية مباحث علم الفقه ولا الأصول آه علم أصول الفقه وانتهينا في اللقاء الماضي في الكلام عن الواجب وقبله تكلمنا عن الأمر المطلق المجرد عن القرائن وقلنا أنه يفيد الودوب على الفور ولا يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار وقلنا أن الأمر المحفوف بالقرائن قال لكم عاي الأمر المحفوظ بالقرائن ينصرف من الوجوب إلى الاستحباب ثم الإباحة ثم تهديد ثم التعجيز ده الترتيب يعني أول ما يصرف الأمر من الوجوب ما فيش عندنا غير الاستحباب فإن دلت القرينة على أنه لا يدل على الاستحباب يبعى على الإباحة أما بالنسبة للتهديد ول فهذا يعرف من شواهد المقال ومن النظر إلى طبيعة الأمر وما ترتب عليه سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن النهي النهي تعريف النهي هو استدعاء التركي ممن هو دونه على وجه الاستعلاء تعريف النهي تاني استدعاء الطرق ممن هو دونه على وجه الاستعلاء لعلكم تذكرون حينما تكلمنا من الامر وقف الامر هو استدعاء الفعلي ممن هو دونه على وجه الاستدعاء على وجه الاستعلاء قلنا ان احنا بننظر الامر صدر ممن وإلى من فان كان ممن هو اعلى مقاما الى اقل فده بنسميه ايه امر وان كان متساويين فبنسميه ايه ها التماس بنسميه التماس طيب وان كان ممن هو دون الى اعلى بنسميه ايه دعاء وكذلك ايضا في مسألة النهي يبقى استدعاء الترك ممن هو دونه على سبيل إيه؟ على سبيل الاستعلاء فاذا نظرنا الى قوله عز من قائل طب عذرا هو استدعاء الترك ممن هو دونه على سبيل ايه على وجه الاستعلاء على وجه صيغته المختاره صيغته المختاره هي المضارع المسبوق بلا النهي وصيغته المختاره هو المضارع المسبوق بلا النهي يبقى فعل مضارع سبق بلا النهي اللي هي لا تفعل ده بنسميه إيه نهي طب قوله عز من قائل ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ده المضارع مضارع مذبوق بإيه بلا أنهية. هل هذا يعتبر نهي؟ ولا بننظر إلى الذي تكلم ويطلب من من يب من هذا من الأقل إلى الأعلى فهذا يعتبر إيه ون إيه دعاء يعتبر إيه دعاء يبقى النهي مرة ثالثة هو استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء وصيرته المختارة ها المضارع المذبوق بإيه بلا النهي هذا الذي جاء به صاحب الكتاب الذي نحن بصدده في موضوع النهي ولكن عند النظر والتأمل في نصوص الشريعة نجد أن النهي عن فعل الشيء بصيغة المضارع المسبوخ بلا أنهي ثبت هذا النهي بأساليب أخرى غير هذا الأسلوب. ثبت النهي لأنه نقول النهي يقتضي التحريم والفساد أنه يقتضي ايه التحريم والفساد طيب هل التحريم والفساد لا يثبت الا بالمضارع المسبوع بلا الناهية على كلام المصنف هو الذي جاء به هذا ولكن بالنظر كما قلنا الى نصوص الشريعة نجد ان التحريم او النهي يثبت باساليب غير هذا كأن ينص الشارع على التحريم، يعني يأتي الشارع بلوض التحريم، كما قال عز من قائل: ثرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، فهنا لوض التحريم, التحريم جاء عن طريق بلوض التحريم نفسه. أيضا أن يأتي التحريم بلوض لا يحل، لا يحل. كقوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرهه. إذا هذا ورده يدل على, على التحريم. وأيضا يأتي التحريم بترتيب الحد أو العقوبة على من فعل. ترتيب ايه؟ الحد أو العقوبة على من فعل الشيء. يعني مثلا قوله عز من قائل. إن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة يبقى احنا استفدنا إن رمي المحصنات محرم من خلال ايه العقوبة المترتبة على الفعل مطحون الله سبحانه وتعالى قدر هذه العقوب قدرها على على على فعل هذا الفعل الذي يفعل والذي اضطرب عليه العقوب محمود ولا مذموم مذموم يبقى بيدل على التحريم يبقى ممكن التحريم يذبض بلفظ التحريم صراحة بلفظ لا يحل بترتيب العقوب على من فعل بلفظ غضب الله أو لعن الله أو ليس منا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي ديالبرضو أساليب تدل على إيه؟ على ثبوت إيه التحريم أيضا من جملة الأساليب التي تدل على التحريم أن يسأل الشارع عن علة الفعل ولم يأتي بجواب ودي مهم عوي أن يسأل الشارع عن إيه علة الفعل ولم يأتي بجواب يبقى حصل فعل معين من بعض المخلفين فالشارع سأل عنه انتو عمرتوا الكلام ده ليه ولم يأتي بجواب فعدم المجيء بجواب يدل على التحري كقوله عز من قائل يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ده سؤاله لما ولكن هل جاء بجواب لم يأتي بجواب فيدل على التحري. كم اسلوب دو قد ها؟ يبقى اول حاجة المضارع المسبوك بايه بلا النهي. بعد ذلك التصريح برفض التحريم التصريح بايه لا يحل ترتيب العقوبة سواء عقوبة معنوية او عقوبة حسية واخد بالك بعد ذلك ان يكون مسبوكا بليس منا او بغضب الله او لعن الله بعد ذلك ان يسأل الشارع عن علة فعل معين ولم يأتي الجواب قال اهل العلم والنهي يقتضي التحريم والفساد والنهي يقتضي التحريم والفساد احنا قلنا في الامر المطلق المجرد عن القرائل يدل على ايه على الوجوب ها؟ على الفور ولا يقتضي ايه التكرار طيب الامر المحفوف بالقرائن يدل على الوجوب ولا لا يدل تاني السؤال اهو الامر المحفوف بالقرائن يدل على الوجوب ولا لا يدل ها حسب القرين حسب ايه القرينه المقرونه به في هذه الحالة طالما ان الامر جه معاها قرينه ما بنبصش للامر بنبص, بنبص لايه للقرين فإن دلت القرين على أي شيء يحمل الأمر على هذا الشيء هنا دعا عندنا النهي اللي هو المضارع المزبوغ بلا النهي وده اللي هنتكلم عنه أما صير التحريم الأخرى فديت إيه؟ ليس مجاله اللي يبقى حرمت ولا يحل ليس منه والعقوبة المقدرة على فعل ديت إيه؟ خلناها بعدين نحن نكلم وقت على النهي الذي صيغته وصورته المختارة المضارع المزبوغ بإيه بلا أنه هذا يدل على التحريم وعلى الفساد يدل على التحريم وعلى الفساد ولم نقل يدل على التحريم الفوري يعني ما ينفعش هنا نقول يدل على التحريم الفوري. ليه يا أخوانا لأن المكلف إذا فعل المحرم ولو بعد حين من وصول التحريم إليه لم يكن اجتنبه بعكس الواجب. خذوا بكم دي كويس. إحنا ليه هنا إحنا بنقول الأمر المطلق يدل على الوجوب. طب النهي المطلق يدل على ايه على التحريم. الأمر المطلق يدل على الوجوب على الفور. النهي المطلق يدل على التحريم على الفور. ما الفور. كلمة الفور لا تقال. هنحط بدلها الفساد طيب لما لم نقل الفور ليه ما قلناش الفور قالوا لأن المكلف إن فعل الشيء المحرم سواء على الفور أو على التراخي أو عمل في أي وقت من الأوقات لا يعتبر إجتنا به. فما يصلحش أن إحنا نقول على الفور فشلنا الفور وحطنا بدلها إيه؟ الفساد يبقى النهي المطلق المجرد عن القرائن يدل على التحريم ويدل على الفساد ما الدليل على أن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم ويدل على الفساد الجواب قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ده نص في صورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانته وجه الاستدلال من النص وعاوز اقتخذ بالك تميز بين الدليل والاستدلال معاي اخوانا في الحيطة ديات تفرغ بين ايها بين الدليل والاستدلال الدليل اللي هو نص من كتاب الله عز وجل او صحيح السنة او اجمع سلف الام او او قياس جلي ده اسمه ايه الادلة بتاعتنا والبرهين وجه الاستدلال كيف تستدل من النص على الحكم الشرعي يعني الكلام ده هو اخذت منه الحكم الشرعي ازاي ادي مع كلمة الاستدلال فقوله عز من قائل وما نهاكم عنه فانتهوا إنته فعل ايه امر والامر المطلق والمجرد على القراء يدل على ايه على الوجوب الفوري ولا التراخي. ألف يبقى كلمة انتهوا استدلنا منها على ان الانسان يجب عليه ان يبتعد وما نهاكم عنه فانتهوا انتهوا يعني ابتعد اي لا تفعله طيب لا تفعله على سبيل الودوب ولا على سبيل الاستحباب والاباحة على سبيل الودوب يعني لما قل لك لا تفعل هذا الشيء والزمك به يعني معناها حرمت عليك فعدم الفعل على سبيل الوجوب يدل على التحريم انا بقول لك ما تكلش الحاجة دي وبألزمك وبهددك وبعلق عليها العقوب كل هذه الاشياء تدل على انني الزمتك بعدم الفعل اي معناها حرمت عليك يبقى وما اتاكم الرسول فاخذوه وما عنه فانتهوا انتهوا فعل امر والامر المطلق او المجرد عن القرائن يدل على الوجوب ومعنى كلمة الوجوب اي بعدا الفعل او الترك وهذا هو التحريم طيب الامر الثاني ما الدليل الشرعي على ان النهي المطلق يدل على الفساد يدل على الايه الفساد الجواب ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها نعم ما هي جهو احنا قلنا في الواجب الامر المطلق للوجوب على الايه على الفور منها طيب. النهي بقى المطلق يدل على الايه التحريم والفزاة هل شوف اعرف ان الفزاة ايه اكمل يبقى الدليل على ان النهي يدل على الفساد عرفنا الدليل على أن النهي يدل على التحريم من أية الحش تاب الدليل على أن النهي يدل على الفساد مع على كلمة الفساد أي إذا فعل هذا الفعل المحرم انتبهوا يا أخواننا خذوا بالكم إذا فعل هذا الفعل المحرم إلا ربا تعالى نهانا أن نفعله وحرمه علينا لا يترتب عليه شيء من آثاره يبقى حاجة محرمة انت عملتها خلفت الشرع طيب يترتب عليها شيء من اثارها الجواب لا يترتب ليه لان النهي يقتضي الفساد فساد يعني ايه ما يلزم من هذا الفعل لا يعول عليه مطلقا كأن يتزوج الرجل امرأة في عدتها ده منهي عنه ولا مش منهي منه عنه والنهي للتحريب فبنزود كمان بنقول النهي يقتضي الفساد الفساد يعني ايه بننظر لهذه الفعلة إن فعلت في حلال وإن فعلت في حرام الزواج رجل خطب امرأة ونكحها تبقى لشريعة الاسلام واصدقها عن طريق وليها والشهود وعمل هص كويس يترتب على هذا النكاح ايه تحليل ما حرم الله صح كانت محرمة عليه أصبحت محلمة وبعد ذلك ثبوت النسب إن حدث إيه إن وبعد ذلك وجوب النفقة إلى غير ذلك ده ترتب على الفعل لأن الفعل إيه مباح طيب ما هو الزواج تم ولكن هذا الزواج تم بطريقة محرمة هل يترطب على المحرم ثبوت النسب وجوب النفقة حل ما حرم الله أبدا لا يترطب هذا معنى كلمة إيه؟ الفساد يبقى إذا فعل الشيء المحرم لا يتترتب عليه آثاره إن كانت له آثار إذا فعل فيه على هذا معنى كلمة النهي يقتضي إيه؟ الفساد نعم ما أنتشفين هتيجي أمثلة ومش هنأخل جدا من الفهم معنا يا أخواننا كده تاني الدليل الشرعي على ألا النهي يقتضي الفساد خدنا الدليل ولا لسه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هرير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو إيه رد أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مرتود رد يعني باطل يعني فاسد خليكم معايا كده أضرب المثال دهوت قبل ما نتكلم في الباقي خليك معايا يا شيخ ده وقت أفعال المكلفين مش بيترتب عليها أثارها ولا لا يترتب مزبوط كده وكل فعل له آثار إما أن تكون عن طريق الشارع وإما طريق أن تكون عن طريق العرفي أو عن طريق القوانين إذا غير ذلك يبقى أفعال المكلفين لها آثار ولها لوازم هذه الآثار واللوازم متى نطبقها ونعتد بها إذا كان الفعل الذي فعلناه لم ينهى عنه ربنا عز وجل أما إذا نهى عنه ربنا عز وجل فلا تترتب عليه آثار الفعل فعندنا مثلا الله عز وجل أمرنا وأحل لنا البيع مظبوط وأحل الله البيعة وحرم إيه فأحل لنا البيع طيب لو أنا أردت أن أبيع أو أشتري وخالفت الشارع البيع المباح الأول لما بيع مش البيع لا يتم إلا مع الشراء ولا ممكن البيع لوحده البيع يرزمه الشراء والشراء يرزمه إيه بيع أنا لما بيع لك النظارة هذه ده فعل ولا مش فعل؟ فعل ما الآثار المترتبة على هذه الفعلة؟ ملكية النظارة انتقلت إليك وملكية المال انتقلت إليه؟ ده بسمها إيه؟ آثار الفعل اسمها إيه؟ آثار الفعل إحنا قلنا آثار الفعل طبقناها ليه؟ لأن الفعل من أصله فعلناه بعد إذن الشارع الشارع أذن لنا أن نبيع ونشتري طيب لو أن الشارع نهى عن بيع معين بدل ما بيعلك النظارة قلت لك يا عامة عادة كلك 3-4 خنازير مفهمش في الوزة وعن اماندي واخد بالك يبقى في هذه الحال البعدة هو صح ولا غلط محرم لان الشارع نهى عادة هل تترتب عليه اثره يعني ملكية الخنازير ما كانت عادة انتخلت تلك والفلوخة التامنة ينفع الكلام ده ادي معنى كلمة عدم ترتيب الاثار بنسميه الفساد بنسميه يا اخوان ايه ولا لسه يبقى ثاني الأدلة الشرعية على أن النهي يقتضي الفساد ما أتاكم الرسول ومن ومنهاكم عنه فانته ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو, إيه فهو رد عليه لذلك في الصحيحين من حديث أبو هريرة والحديث دايما بيذكر كثيرا لأن الاستدلال فيه عالي وهو يقول أبو هريرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من البادية ومعه رجل آخر وغلام يافع يعني ود شباب كده فقال أحد الرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنشدك بالله أن تقضي بيني وبين خصمي هذا بكتاب الله وأذلي في الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتكل فقال الرجل إن هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنا بامرأتي فاخدرت أن على ابن الرجم فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة نمسي بقى الأفعال دي دي أفعال ولا مش أفعال؟ أفعال الولد عياذا بالله زنا فعل ولا مش فعلة؟ فعل محرمة ولا مش محرمة؟ محرم بعد أن وقع الغلام على المرأة وفجر بها بدأوا يرتبوا لوازم على هذا الفعل أو يرتبوا آثار على هذا الفعل إيه الاثار طلعت كده وسط ظهر معلومة إنه وده يترجم فقال لك تابوا ليه أخذ لك مائة شاء ووليد يبقى المائة شاء ووليد أثرٌ من أثر الزنا ولا مش من أثر الزنا أثرٌ من أثر الزنا طيب الفعل نفسه محرم فعل نفسه إيه محرم يبقى الاثار المترتّب عليه ماله ها؟ فاسد خطا عليه مالو فاسد. فاسد يعني المائة شاه وولده اللي انت للراجل المفترض والفعل صح يبقى انتقلت ملكيتهم الى هذا الرجل واخد ولكن لان الفعل محرم المائة شاه وولده مالهم ايه الملكية هتتده زي ما هي للاصلي وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اما المائة شاه وولده فاي فرد عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه محمد بن بيدي لأغضياننا بينكم بكتاب الله عز وجل أما المائة شاتم وليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة واغضوا يا أونيس إلى مرأة هذا فإلى اعترفت فرجمها, فرجمها فذهب إليها أنيس فاعترفت فرجمها واضح ولا مش واضح يبقى النهي المطلق اللي هو الأداة بتاعته عندنا اللي هي ايه لا ما تقولش كده بقى المضارع المسبوخ بايه بلا النهي يقتضي ايه ها التحريم ويقتضي إيه الفساد؟ لأنه مطلق ما معهش إيه قرينة معه قرينة هتشوف شو فيعمل عشان كده عاوزة تعمل جدول تكتب كده. الأمر تعريفه والنهي تعريفه أداة الأمر أداة النهي لا وزم الأمر لا وزم النهي النهي مقرون معه قرينة ينصرف إلى كذا وكذا وكذا النهي ما معهش قرينة يوصل إيه؟ معه قرينة يوصل إيه؟ الجدول دهروتها تفهم الأمر والنهي وسيرصخه في ذهنك لن يتفلت بإذن الله نكمل طيب عزيزي بقى نشوف النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد يقتضي التحريم ويقتضي التحريم عرفناه خلاص الفساد بقى هل يا ياطرى كل ما نهى عنه الشارع يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد عمر الثاني ما هي ما هو التعليل المقبول بأن النهي يقتضي الفساد والتعليل اللي هقوله دهوت ده من أقوى الأدلة التي تدل على أن النهي يقتضي الفساد خليكم معاي الله عز وجل حينما ينهى عن شيء ينهى عن ايه شيء يعني ينهى عن السرق ينهى عن الغش ينهى عن الغيبة لما ينهى ربنا عز وجل عن هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يريدها أن تكون في الكون أم لا يريدها ها يريدها أم لا يريدها لا يريدها طيب برضه عشان يكون كلامنا منضبط شوية نقول ايه إذا نهى ربنا عز وجل عن شيء فلا يريده شرعا فلا يريده يا اخوانا ايه شرعا لان في اشياء ربنا على نهى عنها وقدام عيني نهى يبقى هل في ذلك الحال نقول الحاجة ديت ربنا سعى على لم يريدها وحدثت تبقى مشكلة كبير فبنقول لم يريدها ايه شرعا طيب انظر بقى فلو اننا صححنا ما نهى عنه الشارع صححنا ايه ما نهى عنه الشارع كده جعلناه مودودا في الواقع أم لم نجعله مودودا جعلناه مودودا صح يبقى كده حصل عندنا أو من مضادة لإرادة الله عز وجل الشرعية وهذا مخالف ولا يدوس يعني مثلا إيه؟ الله عز وجل نهى عن الزواج بدون ولي. او الزواج بدون شهود نهى والنهى يقتضي الفساد ما اراد منا شرعا ان يحدث هذا الشيء فاحنا فعلنا وعملنا الأثر المترتبة عليه يبا احنا كده فعلنا عكس ما يريد ربنا عز وجل شرعا ام لم نفعله. فعل وهذا مخالف لشريعة الله عز وجل وعليه فالنظر الدقيق أن النهي يقتضي الفساد فإلا لم نقل بهذا فنكون فعلنا أفعال مضاد لإرادة الله عز وجل الشرعية وهذه مخالفة الأئمة لما بومي ينظروا إلى النهي نعم يعني ترتبت عليه آثار لا فعلناها غلط ولما فعلناها غلط تلطبت عليه آثار يعني نعم مشنا هذا معناه كده مش إحنا قلنا أي فعل له لوازم أو له آثار فاحنا بنقول طالما أنه يقتضي الفساد يبقى آثار متصالش لا ينبغي إلا توجد في الكون فلو إحنا صححناها فأوجدناها في الكون يبقى كده مضاضة لما أراد الله عز وجل مننا رضيه شرعية العلماء يا أخوانا لما ينظروا إلى النهي الذي جاء من الشارع لأفعاله قالوا هل يطرى كل نهي يقتضي الفساد أو أن النهي عن شيء بعينه هو الذي يقتضي الفساد وإن كان النهي ليس للشيء بعينه لا يقتضي الفساد ولعلكم تدخلوا إحنا اتكلمنا في الأمر ضهوت في بعض القواعد الفقهية ولكن هنا سيبسط بطريقة يعني ايه أيصر مما ذكر اكتب والنهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا إلى والنهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائداً إلى عين المنهي عنه أو ركنه أو شرطه أو وصفاً ملازماً له تاني معنى الكلام ده يخلوكم عاجي هقولهم تاني معنى الكلام ده معنى الكلام ده ليس كل منهي عنه يقتضي الفساد. ولكن في حاجات معينة ان فعلها المكلف تقتضي الفساد اذا نهى عنها الشارع وفعلها المكلف تقتضي الفساد فالكما عبارة عن اربع حاجات ان يكون النهي عائدا على عين المنهي عنه او ركنه او شرطه او وصفا ملازما له وصفا ايه ملازما له النوع الأولان إنه عائد إلى إيه عين المنهي عنه قال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزن ونهى النبي صلى الله عليه آله وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والحديث في الصحيحين يبقى النهي دهوت يا اخواننا عائد الى عين المنهي عنه ولا عائد الى ركنه او شرطه او وصفه ملازما له كأن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين يبقى نهى عن الشيء بايه بعينه يبقى النوع الأولاني الذي يقتضي هو يكون النهي فيه يدل على الفساد أو يقتضي الفساد أن يكون النهي عائدا إليها عين المنهي عنه كالنهي عن الشرك وعن الزنا وعن القنف وعن الصلاة بعد العصر طبعا بدون سبب وعن الصلاة بعد الفجر برضه يعني بدون سبب كل هذا النهي هنا جاء إلى الشيء بعينه ففي هذه الحالة نقول أن النهي يقتضي الفساد طيب الحالة الثانية أن يكون النهي عائدا إلى ركن من الشيء المنهي عنه عائدا إلى إيه؟ ركن في الشيء المنهي عنه هنا لازم نعرف ما هو الركن الركن هو ما يتكون منه ماهية الشيء طب وما هي الماهية والماهية هي ما يصلح ليكون جوابا عن ما هو تاني ايه هو الركن الاول ما يتكون منه ايه ماهية الشيء ايه معنى ماهية الشيء ما هي التي هو ما يصلح ليكون جوابا عن ما هو يعني مثلا أقولك ايه؟ ما هو البيع ما ايه؟ هو البيع الجواب اللي انت هتأجيب لي عليه هو ده اسم الركن ما هي الصلاة؟ او ما هي الصلاة؟ الكلام اللي هتقوله لي هو ده الركن فلما جي مثلا أقولك ايه؟ ما هو البيع؟ البيع مبادلة المنافع او اباحة المعوضات وبيلزمه ان يكون بائع ها ومشتري او مبيع ومثمن وثمن تاني كده بائع عشان نفهمه بصراء بائع ومشتري والمبيع والإيه والفلوس يبقى الاشياء اللي انا دخلتها ده هي ده كان ده جوابي عن سؤالك ما هو البيع يبقى الاشياء ده هنسمها ايه ها الركن هنسمعها ايه الركن يبقى لما ييجي النهي عن ركن الشيء بعينه يدل هذا النهي على الايه على الفساد واضحة ولا مش واضحة تاني في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن بيع الميتة والخنزير والأصنام بيع الميتة والخنزير والأصنام يبقى الأشياء التابتة دي مثمن ومبيع ولا مش مثمن مثمن يبقى أنا بقى إما أبيع واشتري وبيع أصنام يبقى هنا النهي عن بيع الأصنام نهي عن الشيء بعيني ولا عن منه على الركن منه يبقى في هذه الحالة نقوله ان النهي يقتضي الفساد يقتضي الفساد يعني ايه من يقولها لاتغطب عليه اثار يعني ملكية الاصنام ما تنقلتش من الباقة وملكية الفلوس ما تنقلتش من المشترك اذا معاكمة لاتغطب عليه اثار بعكس بقى ايه قال الله عز وجل في التنزيل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر البيع وذروا الى ذكر الله وذروا ايه البيع يبقى هنا النهي عن الشيء بعينه ولا عن ركن ولا عن شرط عن الشيء بعينه يبقى لازم نميز بين الاثنين يبقى وقت صلاة الجمعة وعند النداء البيع ماله الشنه قوم بتشتري لبن حليب البيع فاسد ولا مش فاسد فاسد يبقى الملكية انتزعوا من تكلم شيء لم تنتقل الملكية رأفت بلك مستويندهم عند أذان الجمعة باعت امرأة من امرأة زبد هنا النهي يخطو الفساد ولا يخطو الفساد ها مفيش فيش نهي ما نهي من أصل مفيش لان المرأة غير مطالبة بايها بصلاة الجمعة بالكم. المرأة غير مطالبة بصلاة الجمعة طب لو باعت امرأة عند نداء الجمعة فرخة لرجل يقتضل فساد ها؟ خليكم معايا يقتضل فساد ولا يقتضل فساد يقتضل فساد ليه لان الرجل مطالب الجمعة خد أبو رجل مطلب إيه بالجمعة خد باركم اللي جاي والله هيقولها مايش ما فلوس <تصفيق> باعت امرأة عند صلاة الجمعة لرجل فرخ وهذا الرجل كان مجنونا البيع فاشلا مش فاسد ها ليه ها آه ركن البيع أصلا واقع لأن عندنا البائع والمبيع لهم شروط معينة واضح يا خلنا الأمور ديال يبقى هنا نرجع تاني النهي إذا كان يرجع خلكم معايا العجوز سأل يسأل سألنا عجوز يسأل سألنا إن كان النهي يرجع إلى الشيء بعينه يقتضي إيه الفساد يرجع إلى ركن الشيء بعينه يقتضي إيه فساد يرجع إلى شرط الشيء بعينه طب ترى إحنا نظاظر نفز بنفشل انا احنا قلنا صحيح مرسوه ها واضح هو مش عليه ولكن هل بيع اصلا يصح خلاص لا يصح ها نكمل نعم أعد. لا كذا عليك الأمر لأن المعلومة عندك نقص إيه هي المعلومة اللي نقصها عندك مصر ما أصلاً معلّت أو ما وتشان الشيء المحرم ودي مش موجودة في الورقات فمش حاول ترسع فيه الشيء المحرم ينقسم باعتباري نوعية التحريم من قسمين محرم لذاته محرم لغيره فهنا الخنزير محرم لذاته ولا لغيره ولا محرم لما غطوا الأنف الوانزة محرم على طول يبقى دا يقول عليه محرم ايه لذاته فلا يحل البيع والشرق في ايه مطلق واضح يا اخوانا ديك طيب جلنا بقى النهي جه النهي عن شرط في المنهي عنه يبقى ايه اول حاجة نهي عن ايه عن الشيء ها عن ركن عن ايه شرط فيه يبقى الشارع نهى عن شرط في هذا الايه في هذا المنهي عنه في هذه الحالة أيضا النهي يقتضي الفساد كأن مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا هو أحدث حتى يتوضع أو لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم بغير إيه طهور يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الصلاة بغير طهور الطهارة هل هي ركن ولا شرط شرط طبعا أظننا احنا عرفنا ايه فرق الشرط شرط دوت الشرط يبقى خارج عن الشيء خارج عن ايه الشيء. الركن ما له اللي هو ايه يتكون منه ماهية الشيء ما هي المهية اي ما يصلح للاجابة عن سؤال ماهو يبقى هنا الشارع نهى عن الصلاة بغير طهارة يبقى هنا النهي الطهارة شرط ولا مش شرط؟, شرط يبقى اذا كان النهي لشرط فالنهي يقتضي ايه الفساد يقتضي ايه الفساد انتوا فاكرين لما احنا قلنا كلمة عدم القبول اذكركم القاعدة دي عدم القبول متى تدل على عدم الصحة ومتى تدل على عدم حصول الثواب من يجيب تاني يعني مثلا قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع أو لا يقبل الله عز وجل صلاة إمرأة إلا بخمار حديثنا دور حسن حسن وشيخ ناصر والفرق بين من أتى عرافا فسأله لا يقبل الله منه صلاة أربعين يوما إيه الفرق من لا يقبل هنا ولا يقبل هنا أنا قلته وقلتلكوا اكتبوه فضل يا شيخ أعد بالراحة عشان أفهم <تصفيق> كويس يبقى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث هنا معناها لا يقبل غير صحيح غير صحيح يعني مظبوط طيب في العراف صحيحة بس ما فيه الثواب لا يقبل يعني عدم, عدم الثواب ما الدليل على صحة كلامك <تصفيق> أنا قلت قاعدة مهمة جدا وتركوا اكتبوه ها احسنت ايواء واذا التانية بقى مضبوط كده شفتوا يا اخوانا لا خليكم معايا يا اخوانا لحظة واحد كده اختلط عليكم الامر خالص احاوزكم لما اقول لك يكتب قعدة يعني سنتك تقع والقعدة ما تروحش منك القواعد بالذات قلنا اذا كان عدم القبول مقرونا بسقوط شرط او ركل فعدم القبول هنا عدم ايه عدم الصحة واذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية فان عدم القبول معناها عدم ايه عدم الثمان ماشي يبقى عدم القبول لا يقبل الله صلاة مرأة الا بخمار بخمار هنا يعطسطر نفسها ستر البدن المرأة في الصلاة شرط ولا ركن ولا معصية ولا طاعة شرط يبقى هنا لا يقبل هنا يبقى عدم القبول جه مقرونا معه شرط او ركن يبقى عدم القبول هنا عدم ايه عدم الصحة يبقى الصلاة باطلة كويس طيب لو عدم القبول مقرون معاه معصية من اتى عرافا فسأله فسأله لا يقبل الله عز وجل منه صلاة أربعين يوم والحديث اللي هو في الطبراني ولكن سنده للأمان فيه ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطلب مطعمك تاكل مستجابة دعوة والذي نفسه محمد بيده إن العبد لا يرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل الله منه عمل أربعين يوما ما يتقبل هنا معناها إيه حصول الثواب حصول إذ إيبا سعد ما شوف كلمة لا يقبل أشوف إيه اللي معاه شرط أو ركن وقع يبقى عدم وقبول معناها عدم إيه؟ عدم الصح جه معها معصي بعد نقول يقول معناها عدم ايه واضحة ولا مش واضحة دية طيب يبقى إذا كان النهي راجعا إلى الشيء بعينه يقتضي الفساد إلى ركن يقتضي الفساد إلى شرط يقتضي ايه الفساد الحالة الرابعة إذا كان النهي عائدا إلى وصف ملازم للمنهية عنه إذا كان إيه النهي عائدا إلى إيه ها؟ إلى وصف ملازم للمنهي عنه وصف ملازم له ملازم له يعني إيه؟ كلما فعل الشيء كان هذا الوصف ملازما له خلكم عاد ها؟ لا ينفك عنه يعني جه يفعل الحاجة طول ما الحاجة بيفعلها ما الوصف ملازم له والنهي جه عن الوصف ده ما احنا بقول ايه ان يأتي النهي عن ايه وصف ملازم للمنهي عنه يبقى الشارع نهى عن شيء معين بس ما نهاش عن الشيء بعينه ده نهى عن الشيء عشان فيه صفة ملازمة له فلو انفكت الصفة يبقى النهي ملوش لازمة طيب الصفة موجودة يبقى النهي ايه يقتضي ايه الفساد زي ايه خليكم معين في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث أبي أمامة ورواه الطبراني من حديث عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث الندول صحيح نص عليه نصر في صندوق الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث فلا نهيه مش ده نهي ولا مش نهي نهي. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية بنفسه ولا نهى عن, عن الوصية عشان فيه وصف لها فيه وصف ايه هو الوصف وارث واخدنا بالك الوصف هنا ايه وارث يبقى اخدوا بالك لم تطبق الوصية الا اذا كان وارث والنهي جاء عن الوصف يبقى النهي يقتضي ايه الفساد تاني بنقول ايه ان يكون النهي عائدا الى وصف ملازم للمنهي عنه تب خلي سيب الوصية ده قال الله عز وجل في التنزيل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هنا نهي عن الصلاة بعنه ولا عشان وصف ركزوا. نكزوا ايه هو الوصف السكر يبقى هنا نقول النهي ده هو تعائد عن وصف ملازم لهذه الفعلة يبقى كلما كان الوصف ملازما دل النهي على الفساد ولا على عدم الفساد على الفساد يبقى رجل صلى وهو سكرى فعل ولا مش فعله فعل هل تترتب عليه اثرها من سقوط الفرض وحصول الثواب ورفع المنزلة والكلام ده كله تترتب عليها؟ لا تترتب عليه يبدأ اسمه ايه وصف نهي عائد الى وصف ملازم للمنهي عنه لا ينفك عنه فكذلك قوله سبحانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث انا عاوز نفذ الوصية للوارث هنا الناهي جه عن الوصف وصف مين وصف الرجل الذي نريد ان نعطيه الوصية هو وارث يعني بمعنى الراجل قبل ما يموت وعاوزكم تفرقوا بين على عرفوها بين الوصية وبين العطية بين الوصية وبين ايه العطية الوصية هي التصرف في المال بعد الموت قبلك اما العطية التصرف في المال قبل الموت قد نبالكو فهنا بنقول رجل ده عمل وصية وقال يا اخوانا لما موت ادوا الودي ابن دهوت عشين جنيه فاحنا عاوزين ننفذ الوصية بعد الوفاة لن نستطيع ان ننفذ الوصية الا مع الوارث لان الموصي وصل الوارث فنا عوز ان نفذها جيت ان نفذه لوجدت ان الشارع نهى عن وصف لازم لتنفيذ الوصي ايه الوصف اللازم ألك الوارث ولن نستطيع ان ننفذ الوصية الا مع الوارث يبقى اصبح الوصف لازم ولا مش لازم, لازم يبقى يعتضل الفساد يعني ايه لا يعمل بالوصي تبدأ في الشهر العقار ومسجله وعلى هميد شاهد ولو ما شاهد الوصي مالها ايه باطلة ليه ان الله اعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث يبقى هنا النهي ايه لوصف ملازم للمنهي عنه يا دول مش مضحي. يبقى عندنا تاني النهي النهي يدل على التحريم وعلى ايه تاني وعلى الفساد متى يكون النهي للفساد اذا كان النهي عائدا الى عين المنهية عنه الى ركنه الى شرطه الى وصف ملازم الله واضحة ولا مش واضحة نكمل اللي بعده طيب بعد ذلك النهي اللي احنا قلناه اللي هو استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء هذا النهي جه معه قرينا دي معاه إيه قريمة فالنهي إن كانت معه قريمة لا يدل على التحريم بل ينزل من التحريم إلى الكراهة أو إلى الإرشاد تاني يبقى القاعدة العامة اللي احنا بنمشي عليها على طول وما فيش فيها لا تنخرم اي نهي يدل على ايه تحرير ويدل على الفساد بالاربع شروط صح كده طيب اي امر يدل على الايه الوجوب على الايه على الفور ولا يقتضي التكرار دي اسمها قواعد عامة يبقى ساعد مسمع اي امر من الشارع في كتاب الله عز وجل او في سنة نبي صلى الله عليه وسلم والامر ده هو تنفيش حواليه قرائن يبقى الامر ايه للوجوب والله ان تعاولوا على الفور عاوز تنقله من الوجوب لحاجة تانية اهاتي اخوة القرين احنا شو اخرين اتيت بقرينة فبهها ونعمت لم تأتي بقرينة فنرجع للقعدة الاصلية التي نحن عليها وبرضو كذلك المضارع المزبوغ بلا ما هي اللي هي اداة إن يدل على, على التحريم ويدل عليه تاني على الفس... بس الفزات بالتفصيل نربع حاجات بالتفصيل طيب قال لك ينزل من التحريم إلى إيه؟ قال لك ينزل التحريم إلى الكراهة إلى إيه؟ الكراهة زي إيه؟ في الصحيحين من حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا نهية ولا مش نهية يمسن مضارع ولا مش مضارع يدل على الايه؟ على التحريف دي القاعدة اللي احنا مش عليها. قاعدة ما فيش فيها فصال قال لك تب نزلت للكراها لي نزلناها للكراها لقارينة وهي أن الأصول الشرعية دلت على أنه لا يحرم على الإنسان أن يمس بضعة منه. وخل بالك أن يمس يعني أنت جحر ماك تلمس عينك؟ ما عضو الآدمي شأنه, شأنه بقية عضاء جسمه. فالعلماء قالوا هنا أن النهي هنا للكره وليس للتحريم. نعم. قرينا أن ذكر الإنسان بضعة منه بضعين من جسمك ودلت الأدلة الشرعية الكلية على أن الإنسان لا يحرم عليه أن يمس شيئا من بدن لأن أنت ستحتاج فعلا أن تمس شيئا من بدنك يعني في أشياء ضرورية أن انسان مثلا يستحد حتما ولا بد لا بد أن يمس ذكره حتما ولا بد ففي هذه الحالة ليس فيها حرمه ولكن للقرها وقالوا القرها فين بقى هنا عند البول عند يا أخوانا إيه؟ عند التبول خشية أن يصيبه شيء من البول وينسى أن يغسل وفيه ضرر عليه محقق يبقى هنا قرينة أنزلت الأمر من النهي للتحريب أنزلته الفين للكراه الحالة الثانية وهي الإرشاد الإرشاد نعم لا مش دي القرينة اللي هو بضعة من الأدمي الأشاد دليل ذلك أو مثال ذلك ما ثبت في المسند بسند حسن من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا معاذ إني, لأحبك. إني لأحبك. لا أحبك إني لا أحبك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاث مرات لا تدعنا لا نهية ولا مش نهية نهية تدعن فعل ايه مضارع يبقى هل النهي نهوت للتحريم قال لك لا للإرشاد لإيه للإرشاد يعني معناها نبي صلى بيرشد أو بيرشد الأمة في شخص معاذ بن جبل ألا يترك دبر كل صلاة ودي من أذكار اللي هي بعد الصلاة أن يقول المسلم بعد أن ينتهي من التسليم بعد أن يستغفر الله يقول اللهم عمني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاثة مرات واضح يا أخوانا دي واضح موضوع النهي عزن نتعجل شوية لعل الله ييسر وننتهي من هذا المبحث بإذن الله الله اللي قلته إنه تعريفه هو استدعاء الطرق ممن هو دونه على وجه الاستعلاء وأداه المختار المضارع المذبوخ بلا نهي ويضلل على التحريم وعلى الإئذ وعلى الفساد دليل التحريم وما أتاكم الرسول فخذوه نهاكم عنه فانته دليل الفساد من أحدث في أمين هذا ما ليس منه فهو رد عليه أو فهو مرد النهي للفساد. للتحريم وللفساد إذا كان النهي عائدا إلى إيه عين المنهي عنه أو شرطه أو ركنه أو وصفا ملازما له النهي المحفوظ بالقراء ينصرف من التحريم إلى الكراه أو إلى إيه الإرشاد أي الصلاخون في الدرس اللي احنا بتكلفه في اللي إحنا فيه فضل في حديث معز كما قال الشيخ المبارك العثامين قال ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذه الأذكار بعد الصلاة واجبة ما هو لا تدعنا أي لا تتركنا ومعنى كلمة لو تركها يبقى يعتبر عمل إيه وقع في الإثم لم يقل بهذا أحد من أهل العلم دي القناة واضح يا أخوان الأمور إن شاء الله نستاذن بس يتفضل لا القارنة واحدة ملتين زي ما التفان إما أن يكون دليل شرعي وإما أن يكون إجماع ماضح يا إخواننا؟ نعم ها. لا مطلع. أنا ولكن ضعيف من إيه؟ الله إليك فيهم بقى اللي هو ايه؟ عندنا الحديث اللي هو يا وإن من مستذكره فالإيه ها؟ فليتوضى كويس فليتوضى فلم الأمر صح؟ يتوضّع فعل مضارع والأمر الايه إيه للودوم. هنبتكلم عن وجوب ولا عن تحريم بس يصير مش مش مكان؟ مطحاني. أما حديث إنما هو وضاعته منك ليس بضعيف الحديث حديث من مس ذكره فر وحديث إنما هو وضاعته منك يا إخواني ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليش هنبتكلم عن إيه عن المحرم ولا نتكلم عن الوجوب؟ مطحاني إخواني. إن شاء الله بس خمس دقائق ونبدأ في درس القواعد بإذن الله. وجزاكم الله خيرا وصلى الله مبارك علينا محمداً وعلى آله وصحبه وسلم.